بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اا وحان كو دح جيرني منظومتي المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكمي عليه رحمه الله اا وادرسي 3 يوتوب ناد و قبل الله بناء بيتك الله و بقلي السجالات و قسوة الله يا شيخو علمي شرعي امراها ايتها ان لغا قوستو هي خلاصة ديسة و قسوة شرعي انفتاويدا لحفظيو و كلي اي نسان علمي هين ان هذه وراقها قرتو و خ قرتو ان ليسن كذلك علمي احين ان هذه مجالس انت ظهور فريسته و هو يهرسه اظن معناها فان سنين انين كذلك علمي احين عمامده ان لو ضبطا انين ايدونه كذلك علمي احين اما اعلان لمرصده علماده الفادودي لا استعماله ilmiga uu wiistayaa maari cireen kaligeed inaysan ilmiga aheyn bu soo sheegay shahaadooyin qurquruxsan oo wax quruxsan ku yaalo inayna ilmiga aheyn bu soo sheegay inta si midina ilmiga maaha kaligoot adduku sheegaya ilmigu wuxuu yahay marka bal iska badaf bal khashyatullahi fi sirrin wa fi alanin fa'lam fa'lam hiya alilm kullu alilm faltazimi بل تعرف الله وتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم بل اسكوا ضاف في خشيه الله اله عبسيدي سوى علمي في في سر قرسودي دخديسه لوقا عبسده وفي علن يوم قشدخدت فعلم واحد اوغاته هي ايدو خشيه العلم ان هيت هي كل العلم علمي اودن ان يودت علمي هو خشيه وانا علمي اودن الفلتزم لازم بكره علمي ضبتي وحويان وان الله الاه يبقى دو احادات قلي قاد صحي احادات مؤقته اهداف قرصون تحيب طيب علمي كاس هذا يعني انت تخشى الله في الغيب والشهاده وفي قرآن ربي الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إله وحا كبقون أدوم ديس كوية قانير علم دابا كبقه الله تبارك وتعالى مركة علمك أسوأ علمك نافعه ومتك قلبك قلعه قدمنا قلبك قلعه إله معرفة ديس يويني ديس يوينين تيس يعوسي ديس يا جائل كيس انت امرق قلبك جليه ايي مركا كدبنا قلبي غ خشوع يا حبنه وراعيان علمي دابقا kaas way marka طيب يحي النوعه هين وعلمي النافعهين علمي لو قيب سما علمي نافعه ايي علم غير نافعه علمي نافعه وعلمي ادونك واخ بدليه قلبي سبدليه او دهقنكي sabadalaya oo saameynayo wax fi sahihi muslim nabiga sallallahu alayhi wasallam duhooyinkiisa waxa kamidaha a'udhu bika min ilmin la yanfa' ilahu hanka ma angaliya ilmi an an ma fa'ad lahin ruha anfa'in in badanu salafka kamidana waxay dihi jireen laysa al-ilm bikathratir riwaya walakin al-ilm walakin al-ilm al-khashiya ilm jumaha يناد وح بدن وريسو لكن علمي واه كعبسقه طيب كفى <تصفيق> بخشيه الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا ساسيدي شريان مره وحوي علمي وعبس الله شكل ادلو دغه علمي وعمل علمي ان عمل فاللهين وعلمي ان بركه اللهين بل اسكبه في خشيه الله وعلمه إلهي <سؤال> أفسد لي سفي <سؤال> سر <سؤال> قرسودي دحدي سلاغه بقو وفي علن يموقش دحدد مركا موقتيه مركا قرصونت هي فعلم اوو فعلم واحد اوغات هي خشيه العلم ان علمي جي تهي كل <سؤال> العلم علمي او دن ان يدي خشيه و علم اوو ساسردد ايوه إلهي كو حصريه انما يخشى الله يعني باداه الحصر انما يخشى الله علمته الالهي كحسري تبارك كل العلم وافلتزم لازم بكره خشيه الاله لازم تبارك وتعالى يو وحا اد برت اي انه نقده وحكو انفعه اد روح وحقرنا علمي معرفه اها قرنا لكن سنلك عبسي لهين دهقنكي لهين مركز الاله تبارك وتعالى مثل حب اسمي او حكم مثالي مرن اي باللغم المثالي كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث مرن وحلغم مثالي دمر كتب اي سارنت طيب فلتعرف الله والتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم فلتعرف مركه الله الله القرو والتذكر حصوص نو او حس تصرفه الهي تصرف كيسو كونكو كتصرفه يا مامولاي وما على علمه علمي قالنا غرو طيب قد خطط اما وما شيء على علمه الا علمي سكركيس حالو كوسوغي قد خطط لحريقي بالقلم قلنك لو حريقي وخي الهي علمي سكو هرمري حدنا لو قري كانا خصوصنا بوكوي علمي وحويان وانا ذي الله تقانه علمي بكورميه الله ان ذكرته فتعرف الله اول واجب على العبد معرفه ربه وواجبك اوه ري ادونك فوليه ان ربي غارته ماك علم حد كو غران الله وحد كو غران اسماؤه الحسنى وصفاته العليا وافعاله الجليله يعني وحويان ما حيديسه sifatkiye ilmaamaha uulayahay ya afcaashisa makhluqaatkan iyo waxyaalaha dhacay ay ka dhalanayaan tayib yaani wahuwiyan sifatu al-khalq bulayahay sifatu al-khalqina wa miday ilahi kayimaadeen makhluqaatkan u dhann yaani wahuw ilahi ku sameeyaa sifatu al-kalam bulayahay wa miday ilahi waxyiga kusoo dajiye way ku hadlo marka sifatkiisaad ku baran afcaashisana wad ku baran مخلوقات كيسن نوايكبريان مخلوقات كنا وايات اله كرهنوني يا تبارك وتعالى عظمتيسه قدرتيسه اي جريتانك انت طيب فلتعرف الله مركه اله قرء ان بدن ايا مخو هي القرانكو ارينتا ايدا انو غو تلماماي او كما مثلا الله وحوري الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما لتعلموا ان اذكرتان ان الهي وحكست اودو وحكست علمي او كوباي بمعنى الهي صفاتك يا ان برتو بل تعرف الله مركه الله بره الله غرو وتذكر تصرفه وحكوده الله كونك ينو اساغ ماامولا كو تصرفاتنا حس او خسوسنو اينكاهو صبحين كون كان يا كتليا الله تبارك وتعالى خفضا ورفعا وبسطا وقبطا وعطاءا ومنعا يعني سغا وحدخيا سغا ديدا اسغا كرو قادا اسغا هوس ودغا اسغا يعني واخوي الدلا اسغا نوليا كون كان اسغا ماامولا سغا متصرفا سغامد دلهيا سغامد خيسهيا وهكذا طيب وما على علمه وحكومه وما على علمه بمعنى علمي قي سنه غرو او خصوصو علمي علم الله تبارك وتعالى وصف الله صفاته كميدا ومعناه انه الله علمي سوخ كهوس بحسن انه سنجرن وسع واسع ربي كل شيء علما وهو الباقي الهي تبارك وتعالى علمي بقواصع نقدي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء خلقه الهي علمي سويك غرانين ان اسغ بري استاذ درادي دو ملائكه وكوي مركي الهي انبيوني باسماء هؤلاء مايلاد لا علم لنا الا ما علمتنا بيد يعني ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء خلقي يعني وحي الهي وفرو علمي كما دم اي وخل ما غرانيا سو اسراد اما علمي ماديو ادنياه نوقو اما علمي دينيده نوقدي وهو اسا ان هو اسا اوو تغل اي او, أو سيه غرانيا الله علمي سو لكن تبارك وتعالى حد ما لها طيب مركا ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم وحكودا Allah tabaaraka wa ta'ala waxiylaha uu ogaaday waxiylaha uu dhici doono waxiylaha dhici doona iyaw waxaan dhacay nin ba hor uu ogaaday ha ogaaday ogaalkaliya ma ahe uu hor uu qoray ha waa qoray shay walba oo ilaahay qadaray tabaaraka wa ta'ala ilmigiisa azaliga abu ko hormaray oo hor uu ogaa inta keliya ma ahee hadana uu qoray oo wuxuu ku qoray diwaanka al-muhaffudku ku sii qorayay inuu dhaq u sa u dhacayo waqtiga dhaacayo meesha ka dhaacayo waa qorayay markaa markaa qad khuttabi bil qalami sidaas weeyaan nabiga ncc sallallahu alayhi wasallam hadithka ubadu min as-saamit wa hakasugan inuu nabiga ncc sallallahu alayhi wasallam in awwala ma khalaqa allah al-qalam wuxuu ilaahi abuure waxa ugu horeeyay qalinka markaas wuxuu kuulee ogtob qalinki marku aburi wuxuu kuulee qor qalinki wuxuu yiri wa ma akutum han qura rabbiy wuxuu kuulee ogtob il qadar ma kana wa ma huwa ka'in il al abad yaani wuxuu jira iyo wuxuu iiman doona waligi ba wax ka soo dhici doona qor baaley markaasuu qalinki ku dirrsaday oo xulbo qorey kaasay marku ku qoray hin هذ ذا احمد ابو داوود الترمذي غير قد با سوسر وحتي سغن امام البخاري عليه رحمه الله كتابه الصحيح في كتاب القدر باب سغن و هو باب باب جف القلم على على علم الله جف القلم على علم الله واضله الله على علم بمبركه عليه يا ابو هريره يري قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما انت لاقن ابو هريره waxa la waxa la kulmayso qalinki qoray wa ingegey yaan wax laga wada qalinku marku qoraalka wax qorayo ayuu qoyay waxa laagu qorayna markii uu qalinku dul saaray bay khadeedu ay iyada noqaynta laakiin markii qalinka la qaado khadiina muddo ka soo wareegto wa ingegeysa Soomaa waxaasi waa tagay way bacana waxa waa dhamaaday hawshaasi والا فرحشاي وان جفل قلم بما انت لاقن حديث البخاري كسغان طيب وكذلك احمد ابن حبان يوحى صو سا رين من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو وحي الرسول كان مقليس علوي وسلم او دهى ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره الله ابو مخلوق امركو ابو ري وحو كو دخ ابو ري مغدي kadiibna iftiinkiisu ku tooray iftiinki ayuu ku dhahtooray iyago mugdi ku jira faman asabahu min noorihi yawma idni ihtada noorka ilaahi uu ku sayray maalinka iyago mugdi ku jira xidii uu noorki wax ka gaaray maalinka wu hanunaya tayib waman akhtahu dhalla noorkaas xidii maalinka uu gafayna واللمياء ادونك مركو يما د معنى واللمياء طيب كديبنا و هو يلي عبد الله ابن عمرو اما هو اهي اخ ابي ديلمي و هو يلي فلذلك اقول عبد الله ابن عمرو بعدها فلذلك اقول جف القلم على علم الله طيب علم جلاله كركيسا اي قلقي كو انغغي و حي لا قري وا لا قري وخ كسنا وا لا فاروقي awshaasiina waa dhammaatay wax isbeddel aanu ma jiro shay walba waqtigi ilahay ugu talagalay uu dhacayaa laakiin wax hore u sii qoran waay arintaan ogaa waamisaladii waxa way hore inuu soo marnayo alqadaa walqadar mabaadiida iimaankay waa wayn buu kamidahay inaad mabda'a arumayso falta'rifillaha allaqaro waltadhkur husu husuusa tasarrufu maamulkiisa u kawnka maamulayo يوم ماشي على علمه الا علمي سكيسا كركيسا حالو كوسغن قد خطط لحريقي بالقلم قلنك لو حريقي اسغو الا اغسوي هادنا قلنكمري تانا اوغو بوكويدو معنا وحقه وحقه وحقه وحقه عرف وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي وحقه الحقيس اعرف جرا وقم استق حقا سدب اه بموجبه حق الويخي او كينيو او واچيبينيو سدبو استاق ومنهج الحق حق طريق سي جدكي سنه فصل قد عنه حقيسا غير عمي مثل ان دبهليه اديغون اهين عنه حقيس اذن اسكه ان دتيرينو كين دبهلينن طريقه حق قد لاما سالو مرسله نو وشيغي حق الله غرو كيد و حقه عرف و حقه وحقه عرف حقه اعرف قرو اله حقي سقروا اله حقو قوليه و مثل نبينا صلى الله عليه واله وسلم و كشيغي حديث كمعاذ بن جبل في الصحيحين ونبي يقول معاذ ما تدري ما حق الله على العباد ilaahi matqaana haqqo wadomadiisa kulee markaasa waxa ay dib u diray allah warasuluhu a'lam ilaahi rasulki sayaqana markaasa nabiga xubada sallallahu alayhi wasallam haqqullahi ala ala ibadihi oo ay u abuudoo walaa yushriku bihi shay'a ilaahi haqqo wadomadisa uu kulee wa inaa xaguudan oo inaa ibaadadii saxid kale la wadaajinin marka horta haqqo baro in ilaahi haqqo suu kulee ay tahay ina takeligaa wajoo ko haqqo baro horta tay waqum haqqan bimujibe haqq markad barato kedib sid dab aw xad isugu taagta haqq aad baratay waxa uu waajibinayo waxa ka dhaleeyo oo muxuuye muxuu ka dhaleeyo wax weeyaan inaad ku dadaasho haqq isaga sidaad u gudan lahayd ha hadii haq lo guuleeyay oo aad ogaatay haqqi in lagu guuleeyay waxa ka dhaleeyo waxa ka dhaleeyo gudashadiisa sasay maara marka ina dadaal la timaado sidii aad xaq u dhameystiri lahayd si dab ah oo adugu gudan lahayd macna qodob k kale waxa weeyo manhaj alhaq fasluk haqa ilaahi marka aad gudanayso dariiqah haqaat dariiq mar alqa waxa wada dadaalkaagu yusan meel cidla ku dhicin dariiqii nabigu jideeyay ilaahi ku caabud laba labada asl لابد اصل اي عباداتك اصلك هو ابو بيدكا كوتلمابي اصلك ككواد هو اخلاص او معناها الهي خيليغي ان aad waxaad samaynayso ku caabudo oo isaga darti u samayso talabaadna wax way waxaad samaynayso inaad dariiqii nabiga mariisso sallallahu alayhi wasallam dariiqii nabiga ketee aha in aad ilaahi ku caabudo saasi macna ان تعبد الله ولا تعبده الا بما شرعه تبارك وتعالى ان لله اعبوده وحقه انك عابده وحوجيده رسولكي سو ديباي دريقه انك عابده لوداسو هاي هذا لوداسي مثلمي سو خلاص وكدمات ادو اني خروات خسرت طيب مركز لبد اصل بتلماميا وحقه اله حق سا اعرف قرو وقم استق حقا صدباه بموجبه حق الهيه قدرت و هو واجبين او فولنتيه غدشدي تانم هو اشتقوا جراشك ياهو كو غابسن و منهج الحق حق طريق ساه طريق يعني حق طريق نبيو جدكي سي فسلق غير عام ميد كان دبهل غير كي حالته عنو حقيس ادون كان دبهلينو وانا جاس يعني سكين دكين دسكين دترين معنا طيب اشقى واسعد مختارا اضل هذا ادنى وابعد عدلا منه في القسم اشقى الهي اسغا شقي كا دغيت دتقاركت اسغا ميد نصيب حن واهلنا را كا دغيت واسعد قارن اسغا ميد نصيب واناكسن اهل جنة كا دغيت اضل اسغا مختارا حاله يهمي دورتي الله تبارك وتعالى خيار كيسو كسمي حسناً أظل أن الله ولميّي خلقك قد كم إذا هدا قار نواها الميّي أدنى قار وسرّوي وأبعد قار نوافقي عدلاً عدالة درادة ومنه إله حق سكاءاتي في القسم قيبين تدحد حسناً أشقى وأسعد مختاراً حكوضة أدوى مضى الله يأكل بحان مدوى سعيد و اظن نصيب بدن او ليواني او جنى الاله جل يا ادون كانا وفيعان طريق في عنهاي كلبا نا وا شقي او وا ادون نصيب درن او اهل النار اه ادون كانا جيد حون حيوان مركز شقاوده اي سعاده يا بخيا الله تبارك وتعالى ساسوي سغا بخيا او ادومده الاله با تبارك وتعالى كو خاص كو كل هنونيا طيب. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وسهى تيسير كله واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره ا من نحر لو فودين يا طريقي فينا من نحر لو فودين يا طريقي حصلايه نار تغلينيه سدا سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب وكورنيا علي كنا في جنازه في بقيع الغرقد جنازه لرسولنا الميت لااسيو بقيع او ماشي قبورها مسلمين في مدينه مركا النبي غنو يرسل عليه الصلاه والسلام ان هو ميت كي اسربنا مركا سو فريستاي انا غن دحيهان كفريسانى مركا اولبو وتا النبي صلى الله عليه وسلم اشي هو مركا محو اهايه ضلكه كغرقراعهيا مركا النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد ما من نفس منفوصه الا قد قد كتب الله مكانها من الجنه والنار ما تشر احد يمكن نف ما تشرته الهي ابو ره الا هديرتو الهي مشي نارته كلهايد اما جنته كلهايد وو قري طيب والا قد كتبت شقيه او سعيده هوري با لو قري ان اهل النار تهي ان اهل الجنه Inta markuu Nabigu xigeey Salallahu Alayhi Wasallam inba soo boodo wuxuu yiraahday Rasuulullah afala namkuthu ala kitabina wa nad'ul amal Marbaadi wuxuu qorayeen Maanu wahi u qornaa oo iska tala saarno siga baqti aan nasiib sano Amal kan yiddaalka waxaan ma iska deynaba waxaan waaba qorayeen Ah Muhammad isu dhibayna isu lugaynin Barkaasa Nabigu wuxuu Salaallahu Alayhi Wasallam Mën kanë min õhli sëqaëti fësë yësër ilë õhli sëqaëti Mën kanë min õhli sëqaëti fësë yësër ilë õhli sëqaëti Rëdi ilahëi uëqërë inu shqë yë õhli nërëja Adunka intu tjogo ilahë yuhu usë halëyya Wa uësëmayna ya amalki õhli nërka Ruhi ilahë uëqërë inu õhli sëqënihë sëqeët yëhënë Woha ilahë uëqërë hafudayniya ama u sameeynaa amalkii ahlul jannada ilaa bani adamku intu gacma xidnaado iska fadin maayo la buddo wax inaad samayso baa soomaa la buddo wax inaad wax samayso hadii inaad wax samaysaa ay tahay dhanka aad maraysoo waxay ku xidantaa wixii lagu qoray qasam marka sanabigu xuri icmaalo fa kullun muyassar amma ahlus sa'adati fayayassuruna li'amali ahlis sa'ada واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة <تصفيق> نبي وحرسله عليه السلام عمل كهدينين تدالا شقيستا يا نوالب وحي الهي اقريب لو سهليا عدي شنو لو قري عملك جندا لو سهليا عدي نار لو قرينا عملك اهل النار كلو سهليا وحي الهي اجتي سيدي ان قورن ما اوغيدين سوما واسر الهي قرصدي وا اديكا ددال بوكويلي حدا ددال كي لا تيمادو الهي كالميساتو ان شاء الله وا لوو سهليا طريقي ايا لوو سهليا معنى ساسوي اشتا وا اسعى مختارا مختارا تاسو وحويا بمعنى الهي تبارك وتعالى خيار كيسا ee hikmadda isay u ku sameeynay aadoomada qaarna inuu shaqi ka dhigo qaarna inuu ka dhigo ee saacid kado lehu fi lehu fi dalika alhikma albaliga wala yasalu amma yafal lama waydiyo maxaa sa u yeeshay ilahi yaani haqbu ule in aadoomadiisa ku tasarrufo ciinama waydiin karto maxaa sa u yeeshay وخكستو او سمهينا لو ميد بو ادخيا عداله يفضلي اضممده انتو وناغسيي او سدسيينا فضلي بو كسي انت او كقديي اي حمانتا يديبكه هليسانا عداله بو كولا ضقمي ساس دراديت با الخلق بين عدله وفضله آه. كن ايمانك لسيي جناده جليه وناغسنا ilaahi fadligaasu ku halay waxa uu ku kansaamaa soomaa ka markay ilaahi fadligaasu kula muamalooday kan uu ka qadiyeyna ilaahi cadaalad bu kula muamalooday inuu ka qadiyo iimaanka iyo naxariistiis iyo jannada ka qadiyana hikmadda ay ku saleysantahay laani adoon kanu ma istaahilaa ilaahiina tabaaraka wa taala wanaag maashi simelan ahayn ma dhigo hikmadda ilaahi ba diidash روحان استاهلين و ان ايمان لا غليوه حكمه ديدس سوسغرا ديدما استاهلو <بشكل> خوب سيغيشي عمانتو كو جيرتا ما استاهلين ساس الله باوقيبي تبارك وتعالى مختارا خير <تضحك بشكل كبير> كيسو كوسوينيا يي دونيد سرب تبارك وتعالى <معتار> <معتار> <معتار> <معتار> <معتار> اضلوا والوم يقار اضمده كميد اسغا <سأجا> قار نوميه فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء اضلوا والوميه وهدوا هنونيي انتهون صن نسغى حنونيه بفضله ان تلن صن نسغى لوميه ها بعدله صار سوى معنى طيب ابعد وافقيه قال لي عدل لن عداله درادت ومنه اسغ حقيس كاها في القسم قيوين تدهد وعدالتك سمي طيب الهي الان ظلم جو حكيه مستحيل بكيه لا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا إلهي عدنا ما ظلميه تبارك وتعالى لكن قابك أوقي بحكم النواكس ليس انتهي إلهينا تبارك وتعالى أدوما ديسا ما ظلميه مستحيل إنه ظلميه تبارك وتعالى أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كاملا الحكم أوحى إلهي ووحيو ذي وأرسل ودر رسول شيسا وصاو دردار م اميرا حالو يهمد امر يا ادومدي سوا لها وانا ريباي احلوه حلالي يحرموه حرمي شرعا شرعي كامل الحكم شرعها سو كامل الحكم حكمه سو دمسترين الله تبارك وتعالى وحي ايو كوسو دجيي رسوشيسا اوحاء ها يعني وحين قار رسول شكم اذا توسل الله لديه كوسو وحيوده رسول ش بدنكودنا و هو ugu waxyoodo hadalkiisa ku soo gaarsiyay bi wasiita Jibriil Jibriil ba ka soo qaada oo keenay rusulsha Rabbita baraka wa taala qaru toos ilaahi ula hadlayna wajira sida Nabii Ilaahi eh Nabii Ilaahi Musa w kale alayhi ala nabina salatu wassalam tayb iy kaddalik Nabii geena sallallahu alayhi wasallam leylata laysalatul isra wal mi'raj markii lugu soo wajibinay salaadaha shanta ah oo markii hore kontan asal koodu ay ahaayeen looma dhaxeynin isaga Rabbigi Tabaaraku Ta'ala Jibriil wakaa haday markaas meel buu kaga haday Nabigu waa gudbaysa sallallahu alayhi wasallam tayb أعطي المامي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا رسول الشساس الهي أحيه ذي وأرسل أود دري خلقك سقارب كالدورتي أود دري ملائكة رسول بكالدورتي بني آدم كان رسول بكالدورتي طيب الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس آه malaaikatana qaru dirsado oo u diro ayu ka doortay oo waxyiga u sii dhiibo bini aadam kan ruuxa ka doortay kuwa waxyiga lagaarsiyo khalqiga si gaarsiyo tayib busu shasi marka ummadaha loo diray wasa amiran wa naha wukawada alla wudardarmay isagoo wanaagana faray xumaantana reebay aa طيب وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا قضى بمعنى وصى قال ربك بصرا علموا امر قال ربك بصري الله هو الدردار ما اسى امري ستردد بصوره الان اخر كده دورك ايات اا اخرته تؤمنيس ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ذلك وصاكم به اا لعلكم تذكرون به ذلك وصاكم به لعلكم تتقون مركوا وصاكم ودردالن دردالن كعلامركوا امر ايه ينهي وخي واناكسنايو سميه اليسفريو ايه وخي حمايو دايل للي طيب حل احل وحرم وحكودا سد وكليته الله حل اسغه حلاليه وحراميه اه احل وحرم شرعا حاله ياه كامل الحكم يعني halaalayn iyo haraamayn tiisaga iskale waxaasi waa haraam waqii ilaahay leeyahay waxaasi waa halaal ilaahay baa iskale adoomadu shaqo kuma laha adoomadu hawsha ma gali karaan sidaas daradeed waa xaq ilaahay uu gooni u leeyahay maxdi ah cid faraha la gali karta malee cidii faraha la gashaa hawl ilaahay leeyahay buu galay oo ilaahay ku qabsaday oo ku haysta saas daradeed ba الله تبارك وتعالى ربي بني اسرائيل markay culimadoodii ku raaceen xalaaleynta iyo xaraameynta allaahu xuri tabaarako taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duunillahi wal masiihabna maryam yaani culimadoodii wadadoodii bay rabbiya ka dhigteen ilaahiy ka dhigteen adi wakii rasuul kale ma na aabudijir nabi xuhu kulli sallallahu alayhi wasallam صالح الحلالين وحرامين تميدان كو راخي شيرين ها بوير عبادات هو تاسو نغ كورس علي السلام ساس دراد الحلالين يا حرامين اله باسكله <صفحة> بارلمان ملها مدحوينا ملها دوله <صفحة> ودينا ملها اله باسكله بارما مساله خطر ابو علماء ي ولادنا ملها ولا تقولوا كاله اردن يتبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون هدينا كان وحلال كان وحرام اذن كو الهي كوبن ابو رن بين واي وحاس وقلدنتين طيب شي ادي الهي كوبن ابو رتان ددك الهي كوبن ابو رنيا او وحن الهي با حلالي وحن الهي با حرامي دحيه كواسي ليباني ما ين بو الله تبارك وتعالى sharciiga marka xalaaleynta iyo xarameynta iyo amarka iyo nahayga kulligi waa sharci ku saleysan hikmada ku saleysan mas'alawl buuhi taala meeshiunaasib ka ku ahayd saas weyana mas'alaad islahayso meeshan meel kaga ruu ay kaga roonaan lahayd ba jira ama xukum aad isleeda meeshan meel kaga fiican laha ma jiraan laan arinta waxa keenta اما وحاكمتها اود يران باكنت اما علم يران باكنت يا اما أم تدبير لان باكنت روح ادوس اقول لهين شيقه مشيسي ولا قفا هذه تورتي سو يرت هينه شيقه شيقه مشيسي ولا قفا هذه تلدي سو حنت هينه شيقه مشيسي ولا قفا انت بالله مستحيل بكته سواس ما ساس ترادي با وحول بمشي سو يلا طيب شرحا كاملا الحكم ساس كودا أوحى الله وحيوده وأرسل أو أُديرى رسل بوُديرى وسأو دردار ما يأمرن حال ويمد أمر يا وناغ ونهى ورهبى وخي حمانه وارهبى أحل وحلالي وحرم وحرم وحرامي وحرم يعني والعطف في باقوان شرعن حاله هي شرعي شرعها سو كامل الحكم حكمه سو دمه استري طيب يحب الإحسان والعصيانه يكرهه والبر يرضاه مع سخط لحرمه مي يحب الله واجعل لي الاحسانا وناجي سمفلك واجعل لي ايهم محسنين طلبدوا والعصيانه ذنبي قدنبي غنا يا عصي ما دنا يكرهه الهه وكهنيا والبر وناجنا يرضاه اله الرال بكيه مع سخط للقبه عرهه اله كاردونيو لحرمه مي يعني حرام حرمتود يعني وكو دا وحي الهي كحرامي وحي الهي كحرامينا الهي واو عرون يا تبارك وتعالى صفاتك اس والهي اشهي تبارك وتعالى كل وحي له منصوص به الهي احسانك واجعليه واحسن ان الله يحب المحسنين دتك وناكه سمي احسانك سمي الهي واجعليه عسيانك اي دبن جنا الهي وانعبه ان الله يحب ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما والله لا يحب المفسدين طيب وكره اليكم الكفره والفسوق والعصيانه اه صمهاه وهكذا اله واك هذا مركه دبيك يا عصيانك وكهده ونعبي طيب لانه هو يكرهه وحي كمته سيفادك اله لا ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطه إلهي هو كهدا ونجيب هي وحبو جليل هي وهكذا وحبو راليك هي وحبو عروده كل صفاتك هي كاملة عدل وصفاته رضاه وصفاته كراهيته وصفاته حبه وجعله وصفاته كل وصفات قرانك تلماميه ولو فرق ده يعني وحوي جهميهي وحو كو ابتسرده اي صفاتك اديدان طيب يحب الاحسان والعصيانه يكرهه طيب الكو خو ردينيا قلو قدريا ليدهدو او محو احاي يري الهي تبارك وتعالى سيانك يادنبياده ادومدو ايغا لا مدخ بنان الهينا شقكم له ادومكو اسغا سبنيا الهينا تعودكم له كملهم محي قدركم له ادون كان للمدح بنان طيب اما اقول يي لصيانكه وخياله اا دنبياده اه سيكله ودغي سدا صحد القرانك وحويان اله باقدرى ها لكن ما جعلا طيب ابليس الى مابور ادمي يو جعله ما جعله ونعبه كفر الى اله با ابورى laakin ma jeecla saasoo yaa dunuubtan adoomadu sameeyaan ilaahi ba abuuray hadana ma jeecla sidaas darad deed wixay laha ilaahi abuurayo ee kawniga iraadada kawniga ay ku durersatay ayaa waxay u qaybsamaan wax uu dooney oo uu hadana jecel yahay wax uu dooney oo hadana uu san jecel yahay سيدا قرآن سنه قرانك وسنه نبيك اقحيس صلى الله عليه وسلم يحب الله وحجعل له الاحسان ثمر فلك اي كو وناقه سميه والسيانه دنبيده اما دنب جنا يكرهه الله وكرهه او ونعبه حيوا والبر وناقه يرضاه الله الرالبكيه مع السخط للقوا عر ل حرمه وخرمي او او كو كارد او كاردونيا معنا لحرمه, مي مي وكعر وكعر لحرمه اي لما حرم عليه الله طيب بمقتضى ديني في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضمه بمقتضى بمقتضى ديني لبدا سكين دود سبت ودحي كينيان سبت في الدارين لبدا دارو دخدود دا مضطرد ايو حقم كلو وريغا اه اضطراد كو حله الى هذا حكمه او علديسه و وصفه لس لوريغا ماشي لغه هلو ايلدا اسغيناله هلو ماشي لغه واينه لو واه هذا هو الاضطراد في علم الاصول قياس كما لما له طيب لا ظلم ظلم مجر او يخشى لغه بقي ولا خير خيرنا مجره ولا خير خيرنا بمنهض من مد نس قام يماهاني بمقتضى ذين محين يعني bi magtada deeni wuxu ka wada adonka samaynta uu samaynayo wax ilahay jecel yahay iyo wuxu naxbi yahay deenida labadaas waa soobeed ka hor kuma sheegin waxu adonku samaynayo alla jecel yahay iyo wuxu ilahay naxbi yahay labadaas waxay keenayaan ayaa xukumku eh la wareegaya oo ku xidhan yahay labada daawudba bimaana daarta adduunyo wax aad samaysay un baad xukumkeeda qaadanaysa daarta aakharna wixii aad samaysay un baad xukumkeeda qaadanaysa hadii wax ilaahay jecel yahay aad samaysayna xukumka la wareegay ku xiran wa in ilaahay raali ka ka noqdo jannada geeyo wax ilaahay naxbi yahay dambi markaad gashana xukumkeeda mudtarid ka la soconayo waxa weeye ان الهي سبحانه وتعالى العقوبتي سخطه وقش مركا بمقتضى ذيني لبدا او خومان يواناك اذنكم صمينيا لبدا waxay keenayaan ايا waxay waxay keenayaan ايا مضطردنا لبدا waxay keenayaan سببت ايا مضطردن حكم كل صونيا في دارين لبدا دارود لبداسي waxay keen sanayan Aya kukum kula suhnoja Kulba titi maada Tila waayana meyesha waqabahaya titi maada nga wa Allah imanaya Taip Mara dhe si dhas ta hai O adon kukuhu lehi maadawana kiyya saman wajidu nema hannu kote Luguqa abal marina yo O ilahi akhti sa morki akharat tago Myesha mara wajan chirin dhulmi laga bako Ha Mara dhe lill wajhi allat tibinu ba uhlukusin ha ya Ima dhulsar majiro لا, لا ظلم يخشى لا ظلم يخشع واحد لا ايمان دش لاغا ساري ماي او خمان طيب ولا خير بمنهض من نوح وكودا وناغ ادلاتي منا لاغانو سقا مين ماي طيب خير ادلاتي منا لاغانو سقا مين بل الهي فضلكيسا وخي وناغ ادلاتي ما دا او يران توبن غور با لوو لابل لابي سوما طيب وخي خمان ادلاتي ما دا لكن ايدا واخو لوو داري ماي للا والله ما انتي يد ابو لوو خريقي طيب مركز ظلمنا لقد بقي مايو خير الله تمن النسقام مايو او هوس وديمي مايو طيب وخي الا لتيمد انبا ابالك ا ابالك الا له ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلمو مركز وهسيادو كبقي مايو ان وحو سن لا ايمان لا سارو حضمي غنوا نسقان وخير اولى ميد ان لا نسقامين كبقي مايو ابيت كربتي صدبي اي كنت المع طيب لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضمي فاعمل على وجل وادب الى اجل واعذ عن الله سوء الظن والتهمي فاعمل مرض ارينك سدايه مركا فعمل مركا شقي على وجل ابسي كركتو شقه ادو بقيا و ادب دائم ها دائم خيرك اادو ودنا دائم او جوغتي الى اجل الى غير داك غارش وعزل فوغي عن الله الله حقي سوو حد كفغيس سوء الظنني ملها حن الله كفغي وتهمي يتهموينك الله كفغي مرضار انت استاذتاه oo waxa la timid oo xukunkaagu noqonayo waxa la timid labada daaroodba waxa la timid ayaa xukunkaagu la wareegaya ama la soconaya mar haday sidaas tahay marka dadaal faa'mal marka dadaal tayib oo juhdi bihi khayrka wanaaga dadaal ku bihi si xukunka aad qaadanaysay lagu siinayo uu noqdo wadaagii aad la timid abalkiisa لك حقوق دراي مركاد عمل سمينه سو ددالايسو عبسي قب على وجهل اضو عبصنيه ما حد كبقي ايه وبد داليساي وطعني سنيس خيركي با ود كو دحجيرتاي حدانا بقدين حن بارسلو وحات كبقي عملك يما لا اقبل يما سلام اقبل وحات كبقي عملك سيدي سيما او غودت ميسا وما دا غودن بقدين نو اني كوج جيرتو طيب وحوتي الماما يا آياتي كجرة في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون المؤمنين تمركوا إلهي سفيني وكوا بحي وحي بحنيان أيها قلوبتو ضبق يسوء إني إلهي حقي سؤن نقنيان درتين طيب حديثك عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أيها كوفا سيري وحيتي لعائشة رسولك إلهي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آياتي هو الرجل يزني ويسرق ويشرب ويشرب الخمره روح حاسي دداليا اي هذنا بقيا خير كسماينيا هذنا بقيا ما مدكا زنيسنيا اي وحديه اي خمرده عبيا اي كبقيه ان لو قبضوا ذنبيها بركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا يا بنت ابي بكر او لا يا بنت الصديق ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ان لا يقبل منه آه. والروح يعني وحيان تكنيا سمينا صدقيسنيا خير سمينا لكن كبقى ان لا يقبلوا والذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجلا طيب استاذ ترديد دعاء ده قدام السلام خيري ها اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون mar hadii adon ka cabsii ku jirto oo wixii hore uu sameeyay uu san ku kalsoonayn soo dadal gali mayso ulai ka yusalihuuna fi alkhayrat wa umra saasi macna yaani dadal kiibay si siyadinaa sababtoo ah waxa uu amal koodi hore cabsii ka qabaan mal la aqbali muslima aqbali marka dadalo muxuu ahaay bal ku kalala imow hadana si siyad bal siyad ilaha waxuu inuu ka aqbalo saasi marka خير كو هو هورمريان وجلكاس marka cabsida qab ku yirtay tayb wkani dona marka uu ku noqon doona dadada iyada oo ruuxa mu'minka waxa lagu gartaa isagoo dadaal ayuu baqaa munaafiqna waxa lagu gartaa dadaal laan iyo haddana isdigaasho iyo kalsooniyuu iska qabo tayb wuxuu ku yiri wa'ad ila ajalin دائب يبقى وحلق ادابك وحلق ودا استمرار والمداومه دلالك دا يا عملك يا طاعتك ادهيصو دائم بكوير ود حچوجنين دخدها كوگنين ود الى اجل الى اي جيردو كاغتيمات الى اجل اش الله قولنصو خير كحكل كوگنين يعني وحت المامه يقول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين عبادته الى الله ود الى اي جيردو كاغتيمات <تصفيق> طيب هكلا جوينوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مركات ديمن اي سوادو مسلمه غيريوت ادو كان سنا يعني خيرك يتقوى ود الى ادو غيريوتو طيب بيت كقبتيس دنبي وحزل عن الله سوء الظن والتهم وحكودا الهي تبارك وتعالى ملح هكا ما ليسن mu'minka sadika ay allahi sayqana tawarka wa taala wuxuu ogsoon yahay inuu rabbigi waxba ka dulmiyeen inuu og yahay dhanka kale inuu qafuur yahay inuu yaani rahim yahay inuu rauf yahay inuu adoomadiisa jecel yahay inuu khair la robo kalsooni badan bay marka galinaysa sidaas daraadeed rabbigaaga malaha aad ka malaysanaysaa wanaajiso aa wanaaji malah tayyib سدا سوخو إيمانيسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الله وحي تبارك وتعالى حديث القدسوي انا عند ظن عبدي ها انا عند ظن عبدي بي انو وخانهي ملها ادونكايي اجتيسانح ووحو ودوناهي ملست وحو يغ ملستو ايغلي في صحيح مسلم رواه كسو من حديث جابر لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن ميتكين يو سنجيريون إلا إساق ومالاها إلهي أكمالي سنة ونأتشين يمويهه خاصة تواحي لهذا روح مركو عفمات قبو وحال الروايه إنه اسكو وضو مالاوناك سنة إلهي أكمالي سنة رجل قبو عب سيدي سنة بضنتهي laakiin markii geeridu timaado oo yaani wax way xaaladii socoslaato marka waxa la rabaa inuu rajaxo dhanka malaha wuxuu Ilaahay ka malaysanayay tabarako taala wax wanaagsan dhanka marka inuu u badiyo macnaa tayb markii Ilaahay malaaqaana ka balay fa'mal ala wajlan oo marka dadaalaysa wax hadadan dalalaynin oo waajibki lagu diray aadan sameeyninin xumaantii laga aray aadan dayninin wax iska qasanaysoo galab galab tahay markas o kale to hadana malawanaaxsan ilahi kam walays maya taasi wax weeye al amr min makrillaahi wa ah ilahi makrigi si dhagartii soot aaminga noqotay wa tayn yaan wuxu midka leeyahay malaha wanaajiso wa ruux dadaalaya wa malaha wanaajadana absidee in ka maqnaano ka ma dhana fa'mal ala wajlin absikorkeeda ku amal fal wa adab دائم عملك إلى أجل إلى أجلسك إيمان إلى أجلسك وقتك ذاتك قال وعز الفقية عن الله سوء الظن ملاح والتهم يتهمينك للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصم النبيك الملحد الخاصم للشرع فانقد الشرع إلهي وهو قانز للشرع شرع فانقد وهو قانزا وسلم يعني نبدأ لي سليم وهو غانسن للقضاء الهي قضيه ولا تخاصما نهن دودينو همر من به قضاه كل ملحد سدين لاوهو كاله الخصم اي دودو بدن سدي ملحدين لاوهو مرن بدنو كاله الهي قضيه سها كومر من طيب وحقولي هي شرع الهي وهو غانسن وركو وحو كو ادلي هي الهي وحو سو دجي يعني هو غانكا وديبو اسديب اه هو غانسن امر قادو muu hay ee ama xaqadaato ama maanaat ah ama diba kugu ahaato ama isku u ahan wixii ilaahay ku amri qaado sharci wixii kooyimid u hoggaansan saaswe ya ayuhal ladina aamano adkhulu fi silm kaafa islaanimada gal gala idinku idil kaafa baaxaliga wada yani ilaahay wuxuu diiday aadoonka inuu qaybna ka islaam kayn oo banana kacogo adigii waligaa haldaya noloshado dhan islaami soo ma qalbigaaga islaami hubnahaaga islaami qurigaaga islaami dhaqaalahaaga islaami siyaasadada islaami Soomaalida kulli wada islaam noqo ogansana ilaahay oo ogansan noqo adkulu fi silmi kafa maalaadidiiday hay in mola shaada qaybo kamina aad banaanka ku haysato ama aad qawaaniin kale ee nidaamiyey kale to aad raacdo qaybna aad tilaahdo hoogan sanana laana wata wadi dhaalla tuwar ku taala wasallim lil qadaa ilaahi qadhihi satbaraka wa taala udhib yaani arintada udhib waxa laga wadaa bi macna nabadgeli oo ogolow oo hoogan san wa faragliniin القضاء وحو وصانت سومر نيو سر الله في الكون إلهي تبارك وتعالى سرتي سكون كان وقضي هي بقدرك سواه مرر بدن ما فهمي كرتد مرر بدن وحباك قرسومي كرا سداس درا ديد مورن هكجليني سي سيده كنبتجليه سدا كو قادو دودوب كليق وسلده القضاء والقدر وما سعيش رخه ترسن او فراقدو كل من بيكمته قوله حق مرى ميديك تفق بيدخده فق قوله غدال ودعي قوله هور مرى و محو اهي حد غدب سميه اهل سننها ايا الهي و هو وافجيه و مذهب ك سلف ك علماء راعدي ان اي نصوصته ك سو ارورتي اوروريا معنى صحهنا ك سو سارهن وليها كلدن وي كلمن sida sadaraad etmeysha iyada waame loogu baabae Ilaahi qad qadhi si qadarkiisay sallim ha soomaarad muranka galin sida diin laawaha muranka badan oo kala say muranka uga galan falsafada iyo mutakallimiinta iyo malaahidadu sida muranka uga galan adiga muranka ha galin ha sabu ilaahi adoon kan intuu imxu ahaa xumaantu sameeyay u qadaray oo isagu u qoray oo doonidiisa ku dhacay hadana sheeba ugu cadaabaya ah adonki waa waqfayn yahay way ku leeyahay wax ilahay ku qasbay hadana sheeba ugu cadaabaya waa waad dulmiye somal marka la wamid haddad fahmi karto sayxu ulumadu u taqriiriyeen u fahmi kartana ahlan wasaala haddad fahmi waydo oo maskaxdaadu qaadi waydana i'malu fa kullun muyassarun lima khulqa lahu wahi lugu direysamee waxa aad fahmi waydeena ka gaabsi مورن يقش شعن عقل صوما هادئ ستتراهدو محو اهايه وان كسلغار يا ادون غاري كارينن وا مير لوو لومو دد بدن با ميشا سي دينتهودو كلون طيب ولا تخاصمنا به كالملحد الخصم سيده دين لا وهمرن كبدن او كلي سيدي سو كل همرم طيب لا انا وحو ايه سيده دمرن ما فعل دينتا لحدهده مرنكه يا قججعه خاصه مره باطل يعني لو لو نصرين ما فينا يقين يو حل الرواه تسليم ا اي ايمان ساس الرواه نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كاب امامه ولهي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدن كانوا عليه الا اوت الجدل متشيرت قامت هنون سنيد او هنونك الهيسيه كلمي إلا وهو لو غبدلا مرن اا دا دا ارتقو انهم مور ميسو قجعلينيسه بمعنى هنون كبا كمق سمعت مركا سو وخو اخريي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون قريش طيب احمد الترمذي سو صاراي و حديث سوغن وا استاذ دراسه بعلمهم سلمه رضوان الله عليهم موران كان يخشع دينه دحديده ابي كدي جيره او الخصومه في الدين وحده جيرين الخصومه في الدين بدعه مورنكا مورنكا لبا مورن حق لوغ نصرينيو وجادلهم بالتي هي احسن وا اسلوب كي سينا وتا اي مورن قتشعوا اما باطل لوغ نصرينيو اما ان حق يا نتيجه في عمبك دالنين markana waa xusuumada iyo muranka la diiday wa wabil maqadir kun abdan limaalikee wa abidan mukhlishan fi shar'ihi alqiyami wa bil maqadir ilahi yuhyialuhu qadari kun wahad ahatta abdan adon ahaw limaalikee yaani ki iskalaa allah iskale adon unqo wa abidan mid aabudo noqo mukhlishan oo usafiya li ibadada في شرعه شرعه ستحديث القيام إيطاثنا أعطينا يا إنوكي دهدو أما أوتي الماما يا لما مسألوا مهمة طيب ماذا كنت أتمنى؟ مالك اتماد إلهي مقاديرتي يحيى الهو قرأي وحو قوندي وحو قرشي هل كان مالك أرنتو جوكتو واحد نقطة الدون Allaha iskale, arimaha iskale, adhigana kule Adon uho gansan noko Ralli kun noko wuhu kuqa durey Ya wuhu kuqor shayib Wuhu kuqon durey Adon noko Adon noko wikana Sayyid ki sayyidu uho gansan soma Ralli kun noko do Sida kut cha'la do Saas tana dheed maqadirta Wohad noko ta Adon noko Mali ka Adon noko Abda noko Dhaib لان اله سبحانه وتعالى وحى له قرى طيب يعني وحى ايه ان ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتبا كان سامرني مخن قراب اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه طيب يعني نيكاليداهدو يعني عباده المنصامت اي ويلو دلي با وحو كوريا بني انك لن تجد طعم طعم حقيقه حقيقه الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطئك لم يكن ليصيبك ويلك اي يوم ايمانك حقيقته معانك هيليس الى ادوجاتو وخي كو اصيبا او كو دحاي مرنا انو سن كو غافين مرنا كو ما غارب مرين وخي كو غارب مرين مرنا كو غوم دهين ilaa mabda' aqeeday soot rumayso iimaanka macaankiisa ilmiis markaasu wuxuu ku yidhir daliil buuqaney rasuulki ilahi baan maqalay bidinay maxmud sallallahu alayhi wasallam wiilkiisu sheegay oo oranaya ilahi wixii ugu horree u abuuri qalinku aha kadibna wuxuu ku yidhir qor wuxuu ku yidhir rabbi umahan qura wuxuu ku yidhir qor shaykasta maqadirtiisa qor ila qiyaamadu ka iimaanisha markaasa wuxuu ku yidhir wiilkiigiyo رسولك الى بان مقلي صلى الله عليه وسلم او دحايا من مات على غير هذا فليس مني سداسي انا روخي كو دينتا ايغ امد ما ابو نبي صلى الله عليه وسلم عقيده داس وانا روخي كوغيريودا ايغ ما تيرسانا ايو نبي صلى الله عليه وسلم طيب مره وبيل مقادير كن عبدا لمالك شطرك الذنبه شطرك الذنبه وху كوتل ماي يعني وحويان markay noqoto inad ilahi aabudana عباده خالصه شرعجيسا كعابد ماشي وحي دال علمادو لو بار رمود بوتي لماميا لو بار رمود ايوتي لماميا ارينتا كوابادي واخوي مقاديرتا الهي يا وحي الهي قدره تبارك وتعالى سدو ادونكو ولا ضقميلها او انو هو غان سماه طلبادنا واخوي وا عبادتي الهي تبارك وتعالى او انو اخلاص كعابدها شرع جلاله تبارك وتعالى ان او كعبودو هديي النبي صلى الله عليه وسلم ومروى وبالمقادير كن وحدهاهتا بسبب المقادير كن هو عبدا ادونقه لمالكه هلكاز وحوي والربوبيه دي واه الربوبيه طيب وعابدا اهو ميد اعبودا مخلصا او خالص يليه اله عبادته او خالص يليه في شرعه في شرع نفسه دحديثه القيم اتوصنا تانا وولوحيه دي واه طهورنا والربوبيه تنضمرو اولوهيه وهو عبادتي ويه معنا طيب اياه فاعبد واياه استعين فبذا تصل اليه والا حرطه في الظلم اياه اسك كلغي فعبد عاود واياه اسك كلغي نستعين قالما ويديس فبذا كاسدرتي يا سببتي با توصلك غادي اليه اسك والا هدا ديالي ويدو حرطه واد وريري او يعني وحو سرقامي في الظلم مغدي دخادات كو ريري اه طيب وحقول هي اياك اياه فاعبد واياه استعن حوت الماما يا سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين اسغا كلغي عابد كلغينا كلمه ودس طيب عبادتي استعانه دي بكليه لمده واعباده So, alla, lakin midda horo aabududa aw qaayadi istaanaduna wa waseeladi soomaa alla aabud lekin ina ilaahi aabudo makiini kartaa ilaahi kugu kalmayni ha soomaa dadan la imow lekin haddana wax oogaataa dadalka hadaan ilaahi kugu kalmaynin makiini karti ixris cala ma yanfa'uka ha wasta'in billaah سيدة سترادة أنه لا بدأ القضب أشيك إسوكياني آياد القرآن في سورة الفاتحة أن إلهي أككوكو المييي واستعانة عبادة لا بدأ لا بدأ إيداء ماذا نوحو أي وحيكوتي ماذا تحقيق قول لا إله إلا الله ماذا نوحو كوتي ماذا تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله صدث في معنى يعني لا إله إلا الله مركز حقيقي نيسو وإياه فاعبدوه أما إياك نعبد وإياك نستعين برك الحقيقيين لسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله اذن كينو كتجردو او ميل اسكديغو اودو اسغله يا خيلد ولي يا الهي تبارك وتعالى وحل بغانتكو هيا ان ويديستو او, أو تلا سارتو طيب هذا اللي بدا يالي ويدو حرته في الظلم بكل اه يعني بدونته مغديادت ماركا كو وريري اه طيب يعني ورير با ماركا كو غالييو دينتا كا وريري وا يعني حقايده فاشدكا يا امواجن افكارتن يعني وحو يفرها بدن مجدغا سات كو دخوالاني حدال لولا عسكان ويدو اياك نعبد و اياك نستعين استاذ درايد با حديثك شرح مسلم وحقيمه ماركو ادون كو يلاهدو اياك نعبد و اياك نستعين المو دهايا ها هذا بيني وبين عبدي وله عبد ما سال تاس يعني ادونكي نغه دحايساب الله تبارك وتعالى انه كلغي يعاغدو كلغي انه قالما يويديس لان عيد كلا وح بين كارتو طيب اياه اسغه كلغي فعبد عاود وياه اسغه كلغي استعن قالما يويديس وحا عجيبه شيخ هو هو كيناي اسلوبي قرانك لفتي شنو هو كاينه وقرانكم يعني ضميرك وقرآن مفعول كابو هرمري حصر بفاعدين يا اياه كلغي نفس معنى فبذا كاسترتي يا سببتي با تفصيل واحد كو غادي اليه الله حقي ساكو غادي والا هدا ديالي ويدن حرته واد ويري في الظلم مجدي دد حيدات كو ويريسا طيب وخذ بالاسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولا تضمي وخذ قاض بالاسباب اسباب تقاض واستوهب hiyay u yidiso musabbibaha asbab ta'lihi sababiyyi inu kuuhi kuuhi baye waydiso wa thiq ku kalsoonu bihi isaga duuna ha asbab ta'sokadeedna isaga ku kalsoonu tuflih wa libani walam tudami luguna dulmin may luguna dulmin may somaynan soo marin markuu ka hadlayay ee majalad ka hunhun iska jir markuu ina laha wa xaaluhu ku eedey waxa kamidahay yah waxa kamidahay inuu yiri in ay asbaabta asbaabta keliya inay dadka ku xiraan allee asbaabta keenayna inay ka gooyan soo mu soo sheegin sida saxdi maxay tahay marka sida saxdi waxa wey asbaabta ilaahay jideey ee u jideey inay nataaaj iyo musabbabaad ka dhasho asbaabta ila imow isticmaal marka dadalkii la timaado asbaabta la timaado hadana asbaabtaasi natiijadeedii in aad ku gaadho Ilaahay u daa u tala saaro ku kalsoonow waka sida suleemana tayib laakiin asbaabta keliye tah cuskanin allee asbaabta sababey oo sabab ka dhigay oo asbaabta abuuree inteed ka jeesato asbaabta keliye tah ya اسباب تكلي و حمودن لانه وحيان وطيع علمهم الى هنان اسباب تكلي و لا اعتمادا و شركي ان اسباب تلغتغنا و قدح في شرعي ان اسبابتي لغتغو و لا عطلنا و شرعغي او يعني وحوي لدلعين و ملك الدعوه سده صحده وحويان وان اسبابتي نلليمادو الىهنا لطال سرت طيب اسباب تاسه اهم نقطه اسباب التشريع او اخره لوو غاداي ايه اعماش و اسباب صومه صلاههني و اسباب ما هي اسباب يهن ايه حسباب الى الله رضييس انا جنك غش على بكا بدباد صومه مره وا اسباب طيب اما اسباب تو اسباب الدنيا هالنقط الاسباب الدنيويه و ميد لوو راشن يا معاشكا رزقكا بيلكاكا aruurta ku raadsanayso caafimaadka ku raadsanayso waa asbaab marka asbaabta la eebo asbaabta ha ka tagin tayib asbaabta labada marka asbaabta khudbil asbaabi qaado wastawhib musabbibaha allah sababeeye abuureena hido waydiiso inuu ku hibeeyo natiijada ila isaga bixiyo somal tayib kaalmayso waa isaga kaalmayso ihris calama yanfa'uka wasta'in billah نبي صل على عليه الصلاه والسلام وكير ا محو اها نيكي ا نيفك جيلها اعقلها يا وتوكل على الله نيفك الدبر كدي لله تعالى صار حداد حريقه كسييد سو تيراد حاشيده اله بايه الى الين يا صوتي ما تقتقته سوما دبر حداد مود الدبر كا يا حريقه كيري انو كو الى الين سبب كيفات مركه واحد سوما كلغي شاس دراد دور الهنا اتل صار ده دال قنا عصو ارد حماله الهنا اتل صار سو الهي ما دين مخه اه شمبره مركو كاد النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقضوا خماصا وتروح بيطانا shimiruusa ilaahi u tala saartan buniga sheegay salaalaysay u tala saartan way kalahan riziq bay raadsadaan Soomaadiga riziqi ayagu soo helay bay galabti ayagu dhirigsoon soo noqda marka sababti way la yimaadaan laakiin wax meal ma dhigtaan ilaahi bay ku kalsoon yihiin haday bedaalaan inay inuu siinahay wax ay u dadaale kalsoonida ay qabaan ba ilaahi wax ku siinaya tawakkalkii waa isti'aanadii waa ilaahi bay taalmaysan waa dadaalayaad توكل كصحدك او توكل كشريعتو امانتيك اسغاو طيب استاذ درا دي الصوره يوسف ملي الهي كا هلاي نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ايه ويلي شيسه ماركو دري مكويل لا تدخل من باب واحد ها هل اريد مغالده كاجلين اريده كلي غدسان كسوغلا hayleen oo ka baqay arrur wax ay ahaan qorquruxsan oo isku aaba ah ee maxuu ahaay marka in la ilaysto marka magaalada iridanka laga dasan ka soo galaa Ilaahay tabaarako taala wuxuu ku tilmaamay Nabiga Ilaahay Yaquub Alayhi waala Nabiyisaalaatu wassalaam in uu Ilaahayna talasaartay sababtiina waa la yimid isla markaana wuxuu u sheegay wiilashiisa arintu inay Ilaahay ku xidantahay Ilaahayna talasaartay مركا الله و هو كنتلماماي انو علم سيي لان وحوي انات صوبتنا الله تما دو الهينا او تلا سارته هذا هو عين العلم توكلك على اسغاوا هذا الصوابتك تنا صحما هذا صوتك اللي يد وحموده صحما دتكنا وا صدح داس وا وخذ قاض بالاسباب قاض واستوهب مسببها واستوهب هذه هي <تصفيق> ديسه مسببها الله السببيه ابو ري وديسه انو نتيجته كيه ويثق به اسو ككلصونو دونها اسباب تسكد اسباب تسكو الى هي سببت كدغي ككلصونو تفلح واليباني ولا ولم تظلم لغن ظلم ما يا الهي مرناك ظلم من ما تبارك وتعالى اساس المعنى طيب وثق به الهي ككلصونو طيب حتى kalsoonida aad naftada ku qabto ha ka badnaato kalsoonida aad Rabbiga ku qabto Rabbiga ku kalsoonow kalsooni ka badan mid aad naftada ku kalsoonto mid aad dadaalkaaga ku kalsoonto mid aad cilmigaaga iyo aqalkaaga ku kalsoonto laana kulligood wax ma hayaan soomaa hadaan ilaahi asbaab ka dhigin wax ma keenin karaan qof imisa aqli badan oo aqal qoodu meel ka tooray imisa muxuu ahaayay dadaalaysoon dadaalku waxuu ku heeleeyin Ora nusoj shpjegojmë këtë mesalodha iyeda. Typ. Bi shar'i zin kull amrin ma hamamta bi fa in bada salihan aqdim wa la tajmi. Typ. Bi shar'i shar'iga zin kum mizan kull amrin arinkasta ma hamamta ah kull amrin bi shar'i shar'iga bi zin kum mizan kull amrin arinkasta ma o arinu na hamamte bihi o adamado kulla amrin ma arinka sta ama arin un u hudoni hanoqde sharciga ku mizan arinka so hamamte bihi adamadai fa in bada hado marka bu mqdo salihan unu yahmid wana aksan aqdim markaasi ku dhiro ha yani same ku soco wala tajimi hanaka istaagin ha اما ولا تجمي على كركيده امسين ادو عيل قبه امسين هوراي وسع اه طيب علاه كاني من وجم يجمي وجما ووجوما وسكوت على غيظ ويدان السكوت على غيظ ادو عيل قبه ان هذانا امستو اديك وху كاودا يعني وحو يان هكا استاغين هوراي او سوو اه قالا وху كاودا شيخو كاحدليا وحويي sharxiga ilaahay wax kasto oo damacsantahay inaad sameyso oo aad rabto in taadan ku tilaabsanin sharxiga ku miizaan miizanka sharxiga sar quraanka iyo sunnada sar marka aad saarto haday ku soo baxdo marka inbada haday ku soo baxdo shaygani inuu wanaagsan yahay sharxigu oo gal yahay ku tilaabso marka haday ku soo baxdo inuu san wanaagsaniina أن ما فهمكم وعي كيشتاق مركا صااصو معنا بحال ديدنيه وحال ديدنيه اناد انتااد اسكدا باالتو او ود واخا اسك قساتو او دانها اسك قبساتو اناد مركا كديب تيرهدو ور وحان ان سميه شرعغو محو كا قبا اردو ما خالداناي مسو سحسنه سيداتك هدا اوبدنيين و غنحسن و شقيسن خلو محو هاي سمين hadu mar danbu xulee sheekow daqad banka ganacsade ya xule badan waan ka sameey mahalaalba mise wax xara oo intaadan ku tilaabsan Soomaali inaad weydiis saazway marka shay hammido intaadan ku tilaabsan miisaanka sharci gaar ya ayuha alladina amanu la taqaddamu bayna yadi allahi wa rasulihi wa taqullahu ilahi ya rasul kisa ha ka hormarinina qowl iyo ficil ka hormarinina intaad iskart samaysato ka hormarto diba u soo jaleecin waxa la rabaa yaani waxad ka dhigtaa wa kan soomarnay ruuxi quraanka kariimka hoogaamiyay ka dhigto oo hor socdo soomaa chenadu hor qaadi suxdiis ma ahayn ruuxi gadaal mariyo oo uu muxuu ahay oo gadaal iska mariyana in too ka hayo naarta ku tuuraya marka shariicada gadaal ha iska marinina aduuga gadaal ka mar ا لو قذالك امر همي قاغا دوني تا ان كاغا واحد سمينهس واحد معصنت هي شراعه دوه اني ميزان كا و اني غوأن كا يدو يلاتو بالشرع شرع جزينكم ميزان كل امر ما امر كسته ارن كسته و هممت ا ادم علي به اشا ف ان بدا حدو مركا مركا ميزان كا سارته ان بدا حدو صوبحو بدا حدو ظاهره صالحا انو يميد وناكس حدي مركا صوم با صوبخدو انو يحي عمل كان ا ا هميداي ee dabtomiid wanaagsan inuu ya marka aqadim ku soo marka samee wala tejimi hanaka istaagin ama wala tejimi eel korki ku aamusine ho hadayniine hore u soo waysheyga sharciyada fasaxday markaasi macna oo ku ogolaatay ala billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina muhammada wa ala alihi wa sahbihi